صراط الذين أنعمت عليه يعني ريكو وانكسا أو اتقن الكريم أبقى هداري أخو وعبادت خو شمال عيكتش في غنبرا ملوفة شهيدو ملوفة شاف غير المغضوب عليهم يعني ريكو وانكسا أو التو الجعيج أو جكين الجهين أبقى تعالى وصفه وانكري أبقى خو ما لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير. هذه العنة تلاقيها. جع جزب ميمينك براس جيت شكر. ولا الضالين يعني أن وان كسد برزبون. فلان. أو تدخلت وصف وان كي من قبل بري أو برزبون. وأظل كثيرا وجلك عالم جبر زكير عن سواي السبيل وبرز بنشوي يدرس فلا بالي شنكو أوف يشوي كراس بركة ريكا كديا قيرتين اش بلي ريكا راس بجهر كساك وبصرمان دعاش خدتك خدتها عالا وانا واتيوان لاناك ولو اصلا غير المغضوب عليهم بحث جهيانا وابضالين بحث فلانا بس افديجك حكميوان حكميوان هركسك خدج عاجز بوي وهركسك بارز بوي اشترك درس